إن المصاب زلاً المصاب زلاً والخطب عظيم والخطب عظيم الخطب جولاً الجمت أبياتي والصمت بوحا مرددا آهاتي والدمع سالم عزيا أجفانه وبك البيان مسطرا عباراتي. والهم أوعل سيفه في خاطري والغم أذك الحزن في وجناتي ماذا أقول وأمتي مفجوعة تروات وتسقى من أسل حسراتي وتكابد ال ألم الدفين بحسرة فكلة قاس المر والزفرات واليوم تفجع أمتي بفتيها وعلى بلاد رافدين قناتي أسد الشرى سيف الوغى ثم العدى ذكى ابن زرقى فارس الصهوات علم النهاء رمز الهدى شمس الضحى ومقارع الكرسان بالقنوات ومسعر للحرب إن هي أنشبات أغفارها ويرتل الآيات حقاً رحلت عن الديار مفارقاً وغدوت طيرا في سمى الجنات يا مصابا في أمتي زرقاوي تتعثر العبرات في خلجاتي فزتم وربي عهدكم مع ربكم حتى ربيحتم بلعكم بحياتي فمبارك لكم الشهادة شيخنا وفقت حين سكنت في الغرفاتي رباه فرحا عبدكم ومصابنا ألهم عبادك نصركم بثباتي هذه نهاية قائد ومجاهد تبكي عليهم دجلتي وفراتي